بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل ثوب شديد عقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمل ربهم, ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وسبع سبيلك وقهرنا عذاب ربنا هدي خدم جنات عدن لثتم وانثم ومن صنح من آبائهم غير ومن من ابائه وازواجه وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انقذكم اذ تنعون الى الايمان فتكفرون قالوا خمس سنين ندين واحيى سنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهللنا من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله أحذروا كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العليم الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزعا وما يتذكر إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون رفع الدرجات ذو العرش يرك الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاغ يوم, يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الله الواحد القرار لينذر يوم التناث يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم إن الله حسن. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كعظيم وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كعظيم ما الظالمين من حميم ما الظالمين من حمين من ولا شفيع يضام. إذ القلوب لدى الحناجر كاظبين ما للظالمين بالحبيب ما للظالمين من ولا شبيع يضا يعلم خائنة الأعين وما تخفق الأعين وما صدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا مشددين قوتهم واترا، كانوا مشددين في الأرض فأخذهم الله, فأخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله موقف. من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فَأَخَذَهُمُ الله إِنَّهُ قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أرسلنا موسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين إذا فرعون وهامان وقارون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 من وإن يكو كاذبا فعليه كذبا وإن صادقا يصبتم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب يأخوا لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما ذلتم في شك مما جاءتم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف الذي لا يجادرون في آيات الله بغين صوتان لنتهم كبر ما فتن الله وعيادة الذين آمنوا كذلك يُصدّق الله على كل قلب متكب الجبار وقال فرعون يا همَن وقال فرعون يا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسداد السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد, وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي أمن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 فأولئك يدخلون الجنة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا أدعوكم إلى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني ليكفر بالله ومشرك به ما ليس لي به علم وأنا ادعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنه من تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا, وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقام الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العباد النار يعرضون عليها غدا وهم يعرضون غدوا ويوم تقوم الساعه انخلها نافع عونا شذ العذاب وان يتحاجون في النار فيقول عفون للذين سكنوا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون أننا نصيذهم من النار. قال الذين استكبروا بَرُو كل فيها قال الذين إنا كل فِيهَا. إن الله قد حكم بين إِنَّ وقال فِيهَا. إِنَّ اللَّهَ رَغَدْ حَكَمَ بَيْنَ ربكم وَقَالَ الَّذِينَ فِي من العباد جَهَنَّمَ. رَبَّكُمْ يخفف عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ.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 لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سؤداء ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنيسا من الكتاب هدى وذكرى لأنينا الباب فاصبر إن وعد الله حقا واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وتبلح بحمل ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن, إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو هو الناس لا يعلمون وما, وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيق قليلا ما تتذكرون إن ساعة آسية الأرضين فيها ولكن ترى الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وقال ربكم استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي الله الذي جعل لكم الميل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إذا فإلا هو فأنا تغفتون كذلك يغفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم در مقراراهم والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لا إله الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فدعوه, فدعوه مخلصين لو الحمد لله رب العالمين قل إني دعيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ثم جاءني البينات وأمرت المسلم من ربي العادين هو الذي خلقكم من, من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم صفراء ثم لتبرخوا شدكم ثم لتكونوا شجورا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجر مسمى ولعلكم تقولون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإذا قام أمر فإنها يقول لكم فيك ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وَمَا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يَعْلَمُونَ إِذِ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسْحَبُونَ إِذِ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسْحَبُونَ يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا بلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بِمَا بما كنتم تفرحون في بِغَيْرِ بغير الحق ولما كُنْتُمْ كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم ادخلوا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 من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هؤلاء المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها من ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها حَمَلْنَكُمْ فِي ذُحْمَلٍ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ كَبِيرٍ أَبَنَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ مُؤَشَّدَّةً وَآثَارًا فِي الأرض فما فغنى عنهم ما كانوا يقصبون فلما جاءتوا مزنهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستغزعون فلما رأوا بأثنا الله وحده. قالوا مننا بالله وحده، وكفرنا بما كن به مشركين. فلم يكُن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بثنا. سنة الله التي قد في عباده، وخسر هنالك كافر.